قل أعوذ برب الفلق قل أيها الرسول أعتصم برب الصبح وأستجير به من شر ما خلق من شر ما يؤذي من المخلوقات ومن شر غاسق إذا وقب واعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص ومن شر النفاثات في العقد واعتصم بالله من شر السواحر الله ينفثن في العقد ومن شر حاسد إذا حسد واعتصم بالله من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد